ونطلب إليك البطر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين ولكن غَاوُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا يَسْمَعُونَ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا جَنَّتُهُمْ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا, وقلنا مَا نَزَّلَ اللَّهُ وقالن كبير وقالوا لن كن نسمع او ناقر ما كنا في اصحاب السعير فاتقوا بذنبهم فتحصل لاصحاب السعير மாதும்